أسلموا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا. فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فالطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم يا عبادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا من ظن منا أن ذنبا من ذنوبه لا يتسع لعفو الله ومغفرته فقد ظن ظن سوء بربه إياك أدعو من سواك يراني من في الحشى من نطفة سواني إياك أدعو يا إلهي هزني ملكوت وتعزك رهبة فكف والعبد مع ذلك محتاج لرحمة ربه لا يستغني عن عفوه ومغفرته لا بد له من الرجوع إلى الله، لا بد له من رحمة الله تعالى. من ظن منا أن ذنبا من ذنوبه؟ لا يتسع لعفو الله ومغفرته فقد ظن ظن سوء بربه. العبد من صفته أنه مخطئ، والعبد من أخلاقه أنه مقصر ومذنب. ومن ذا الذي لا يخطئ؟ من ذا الذي لا يخطئ قط؟ خير الخطائين من تاب إلى مولاه وعاد إلى ربه. من لي سواك إذا تجاوزت الخطى من لي إلهي من لعبد جاني ما أحقر العبد الدليل به من منا تذكر ذنوبه فأحصاها ثم يبدأ يتوب منها ذنبا ذنبا من منا شعر أنه تخفف من الذنوب وألقى عن كاهله ثقل المعاصي واستبدل السيئات بالحسنات من منا تذكر قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى من منا تذكر قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون تبكي ويرجف متذللًا للواحد الدياني إياك ندعو من سواك إلهنا من مالك الدنيا بلحظ زماني أبكي ويرجف شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روحه وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجر الزاهي الجديد من سواك إلهنا من مالك مؤسسة فواز للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم فرحة الله فرحة الله محاضرة لفضيلة الشيخ عمر رزق الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أيها الإخوة في الله من صفات الله تعالى أنه غفور رحيم أنه غفور رحيم تواب غفار وغافر الذنب يغفر ذنوب عباده متى ما أذنب العبد ثم تاب إلى مولاه عاد الله تعالى إليه عاد الله تعالى إليه فغفر له ذنبه وتجاوز عن خطيئته ونحن عباد الله نحن عباد الله تعالى المخطئون العبد من صفته أنه مخطئ والعبد من أخلاقه أنه مقصر ومذنب ومن ذا الذي لا يخطئ من ذا الذي لا يخطئ قط ومن له الحسن فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بن آدم خطى كل بن آدم خطى لا ينجو من هذا الخطأ أحد كل بن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون فالخطأ مشترك بين بني آدم كلهم ولكن خير الناس من عاد إلى الله تعالى خير الخطائين من تاب إلى مولاه وعاد إلى ربه وقال الله تعالى في الحديث القدسي وهو يخاطب عباده جميعا يا عبادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فحال العباد أنهم يخطئون في ليلهم ونهارهم وحال الرب تعالى أنه مستمر في المغفرة لذنوب عباده وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ومهما أذنب الإنسان ومهما عصى الإنسان مهما أكثر الإنسان في الذنوب وأهلك نفسه في المعاصي إلا أنه مع ذلك لا يزال عبدا لله وملكا لخالقه لن يستطيع الهرب من سلطانه ولن يستطيع البعد من ملكه تعالى والعبد مع ذلك محتاج لرحمة ربه لا يستغني عن عفوه ومغفرته بد له من الرجوع إلى الله لا بد له من رحمه الله تعالى لا بد له من رجعت إلى الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله لا تيأسوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فكل ذنب فكل ذنب ما ما عظم الله تعالى قادر أن يغفره ولا يتعاظمه سبحانه وتعالى ذنب ورحمة الله تعالى واسعة رحمة الله تعالى واسعة وسعت كل شيء ورحمة وسعت كل شيء ومن ظن أيها الأخوة من ظن منا أن ذنبا من ذنوب لا يتسع لعفو الله ومغفرته فقد ظن ظن سوء بربه فكم من ناس قد عرفنا كم من ناس كانوا مردة عصا كانوا إخوان الشياطين ثم عادوا وتذكروا وأنابوا لربهم فصاروا قوامين صوامين أيها المسلمون الذنوب والمعاصي وسخ ودنس وطهورها بالتوبة والإنابة إلى الله ولذلك جاء في الصحيحين إذا أذنب, العبد إذا أذنب العبد فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم يذنب ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي فقال الله تعالى علم عبدي ان له ذم ان له ربن يغفر الذنب وياخذ به قد غفرت لعبدي ثم قال في الثالثه مثل المثل الاولى والثانيه حتى قال الله تعالى في الرابعه علم عبدي ان له ربن يغفر الذنب وياخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل العبد ما شاء وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فزع قلق خائف فقال يا رسول الله واذنوباه, واذنوباه, واذنوباه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم قل اللهم مغفرتك أوسع لي من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي ثم قال الرجل أعد يا رسول الله فأعاد عليه ثم قال له أعد فأعاد اللهم مغفرتك أوسع لي من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي قال قم فقد غفر الله لك والله تعالى الله تعالى ودود قريب من عباده والتوبة أيها الإخوة التوبة في ديننا ولله الحمد سهلة ميسورة فيا عبد الله ما يمنعك أن ترفع يديك إلى السماء وتتجه بقلبك إلى الله وتشكو من ذنوبك وتسأله المغفرة والتوبة وتسأله المغفرة والتوبة تتوب إلى الله فإن الله تعالى يحب من عباده أن يتوب إليه يحب الله تعالى العبد إذا أقدم عليه يكون خاليا من الذنوب والمعاصي حتى يدخله الجنة قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ونحمد الله تعالى أن لم يجعلنا من بني إسرائيل فقد كانت توبة بني إسرائيل أن يقتل الواحد منهم نفسه فتخيل نفسك يا عبد الله أنك لو أذنبت ذنبا. لن يغفر الله لك إلا بقتل نفسك أظن أنه لن يبقى, لن يبقى أحد منا على وجه الأرض وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم والتوبة في ديننا ليس إلا أن تقلع عن الذنب وتعود إلى الرب هل رأيتم أيها الإقوة هل رأيتم أسهل من هذا ومن صدق مع الله تعالى صدق في التوجه إليه والإنابة إليه والتوبة إليه غفر الله له ذنوبه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يذنب قال يكتب عليه قال ثم يستغفر من؟ قال يغفر له ويتاب عليه. قال يعود فيذنب. قال يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه ويتوب. قال يغفر له ويتاب عليه. ولا يمل ولا يمل الله حتى تمل. يعني أن الله تعالى لا يزال يغفر للعبد ما دام العبد يستغفر ربه ويتوب إليه. أريد أن أتوب. كلما أذنبت أخي المسلم كلما ذنبت ذنبا وشعرت أنك أغضبت ربك تب إلى الله واستغفر الله فإن الله تعالى معك يسمع كلامك ويعلم حالك ويرى مكانك سئل علي رضي الله تعالى عنه سئل علي رضي الله تعالى عنه عن العبد يذنب قال يستغفر الله ويتوب إليه قيل له فإن عاد العبد إلى الذنب قال يستغفر الله تعالى ويتوب إليه قال فإن عاد العبد إلى الذنب قال يستغفر الله تعالى ويتوب إليه قيل له حتى متى يا أمير المؤمنين قال حتى يكون الشيطان هو المحسور أريد أن أتوب وقيل للحسن رحمه الله تعالى ألا يستحي أحدنا من ربه بعض الناس يظن أنه كلما أذنب كلما أذنب فاستغفر الله تعالى يظن أن ذلك لا يليق مع ربه قيل للحسن رحمه الله ألا يستحي أحدنا من ربه ويستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود فقال رحمه الله ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا الشيطان يود من الإنسان أن يذنب ثم لا يتوب، فيموت وهو على معصية الله، فلا تملوا من الاستغفار معاشر المسلمين حتى تنصلح حياتنا ويصلح مجتمعنا. لا بد من التوبة إلى الله. التوبة الفردية والتوبة الجماعية. لا بد أن نعلن كلنا التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي. وكيف نتوب؟ نتوب إلى الله من ترك الصلاة ومن التقصير فيها ومن أكل مال الحرام وأخذه بغير حق نتوب من النظر الحرام نتوب من ظلم الآخرين نتوب من الكبر واحتقار الناس نتوب إلى الله مما علمنا وما لم نعلم من الذنوب ومهما كثر الذنوب كأخ المسلم وعظمت فعلم أن الله سيغفرها قال تعالى وتوابوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا والله عز وجل قد قال عن الكفار قل للذين كفروا قل للذين كفروا إين ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ودع اليهود فقال أ يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور الرحيم فإذا كان هذا حال الله تعالى مع الكفار ومع اليهود فكيف بالله عليكم حاله مع المؤمنين والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة روا مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واسمعوا رحمكم الله وتعرفوا على رحمة ربكم وحب الله تعالى لكم ولتوبتكم قال عليه الصلاة والسلام لله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا رجل كان على راحلته كان على بغلته أو على ناقته وهو في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه وزاده ثم ذهبت منه وفلتت منه هذه الراحلة قال فذهب تحت ظل شجرة يستظل تحتها وقد أيس أن تعود إليه راحلته وهو ينتظر الموت انظروا إلى هذه الصورة رجل سافر على ناقة وعليها كل ما يملك من الدنيا ثم فلتت منه هذه الناقة فقال أين ساجدها وسط هذه الصحراء المتلاطمة ثم أخذ غفوة أخذته سنة من النوم ثم استيقظ من نومه فوجد راحلته واقفة عند راسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فالله تعالى يفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه أكثر من فرح هذا الرجل بدابته التي فقدها ثم عادت إليه وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا كان رجلا سفاحا كلما وجد رجلا قتله قال فأراد أن يتوب إلى الله تعالى في آخر حياته فسال عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد فذهب إليه وقال هل لي من توبة قال لا لقد قتلت تسعة وتسعين نفسا فكيف يتوب الله عليه قال له فكمل به المئة فأصبح قاتل مئة نفس. ثم سال عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم وانظر الفرق ذاك عابد يعبد الله تعالى لكن ليس عنده من العلم شيء وهذا عالم قد جمع بين العلم والعمل فقف فذهب إليه وقال له لقد قتلت مئة نفس فهل لي من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة اذهب إلى أرض فلان اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم واترك قريتك فإنها قرية سوء دل له أن يترك قومه الذين كانوا يدلونه على المعازي وأن يذهب إلى تلك القرية الصالحة التي كان أهلها صالحين قال وهو في الطريق وهو في منتصف الطريق بين قريته والقرية التي أراد أن يذهب إليها إذا بملك الموت ياتيه فاخترمته المنية فمات فجاءته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فاختصمت فيه فقالت ملائكة الرحمة جاء مقبلا إلى الله تائفا من ذنوبه نريد أن نقبضه نحن وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيراً قط لم يسجد لله سيده فسنأخذه نحن فأرسل الله تعالى إليهم ملكاً من السماء فقال لهم قيسوا ما بين المسافتين فإلى أي الأرضين أقرب كان هو لها فإن كان أقرب إلى بلده التي خرج منها فالتقبضه ملائكة العذاب وإن كان أقرب إلى القرية التي خرج إليها، فلتأخذهم ملاك الرحمة. وفي بعض الروايات أن الله تعالى أوحى إلى القرية التي هو ذاهب إليها، أوحى إليها أن تقاربي، وأوحى إلى الأخرى إلى الأخرى أن تبعدي. قال فقاسوا ما بينهما، فوجدوه أقرب إلى القرية الأخرى. فقبضته ملائكة الرحمة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم فهل بلغت أخي المسلم أنك قتلت مئة نفس أنك قتلت مئة نفس إذن فأبشر بخير يوم مر عليك يوم تتوب إلى الله تعالى يوم ترفع شعار المؤمنين حين يقولون ربنا نحن عبيدك المذنبون وأنت ربنا الرحيم التواب الغفور الودود تب علينا وامح ذنوبنا واغسل خطايانا وتجاوز عنا هذا هو شعار المؤمنين ومن منا يا عباد الله ليسأل كل واحد منا نفسه من منا شعر بلذة مناجات الله وهو يتوب إلى الله من منا جربان يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يتذكر ذنوبه وعصيانه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 وإني لغفار لمن تأبى وآمن وعمل صالحا ثم تدار من منا تذكر قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون من منا قرأ قوله تعالى إلا من تأبى وآمن وعمل عملا صالحا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 لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أيها الإخوة في الله عودوا إلى الرحيم الذي يرحم عباده بل إنه أشد رحمة بهم من أنفسهم كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في إحدى غزواته وبعد ما انتهت الغزوة إذا بامرأة قد فقدت الطفلا رضيعا لها والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم يشاهدون هذا المنظر والمرأة تبحث عن طفلها الرضيع تبحث عنه بين القتلى ثم إذا به تجده فأخذته فالتقمته وحضنته حضنا شديدا وبكت بكاء شديدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه تاركة ولدها؟ هل يعقل أن هذه المرة التي ظلت تبحث عن طفلها الرضيع أنها ستتركه وترميه قالوا لا يا رسول الله قال فالله تعالى أرحم لعباده من هذه بابنها وإذا كانت التوبة واجبة من الذنوب جميعا واجبة على العباد جميعا فإنها في حق الشاب المسلم أوجب وقد روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه في حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أفرح بتوبة عبده الشاب بالمسلم شباب الجيل للإسلام عود فأنتم روحه وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الزاهي الجديد أخي الشاب إنك إن تبت إلى الله تعالى سلكت سبيل الفلاح فالله تعالى وصف عباده التائبين بالفلاح وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وإنك إن سرت في طريقك المظلم بعيدا عن الله كنت ظالما لنفسك فالله تعالى وصف عباده البعيدين عنه بالظلم فقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون نعم من لم يتب إلى الله فمن لم يتب إلى الله فقد ظلم نفسه لأنه جهل أنه المذنب العاصي وجهل ربه لأنه جهل أن الله تعالى هو الغفور الرحيم وإننا إذ لم يتب إلى الله تعالى فسيستبدل الله تعالى بنا أقواما يذنبون فيستغفرون الله تعالى ثم يغفر لهم وهل أحد منا لا يحتاج إلى التوبة هل أحد منا أيها الإخوة مستغن عن ربه وعن العودة إليه وإلى متى سنظل هاربين من مولانا ينادينا ويدعونا للتوبة والعودة ونحن كأننا صم وبكم لا نسمع يتقرب إلينا سبحانه بالنعم ونتباعد عنه بالمعاصي نعمه إلينا تترا ومعاصينا إليه صاعدة ونحن والله معاشر الإخوة أحوج ما نكون إلى التوبة معاشر الإخوة في الله صحيح أننا مسلمون وأننا نصلي ونصوم وأننا نفعل من الخيرات ونفعل لكن ألسنا نحن أصحاب الذنوب والمعاصي ألسنا من بارزنا ربنا ألسنا الغافلين اللاهين ننسى أحياناً فنتكاسل عن الطاعات وننسى أحياناً أخرى فننظر إلى الحرام وننسى فنسمع الحرام وننسى فنتكاسل عن الصلاة وننسى فنظلم وننسى فنظلم ونكذب وننسى فنغتاب وننسى فنتناول الخبائث نتكاسل عن الطاعات ونؤخر الأوامر ونرتكب المحرمات وهو كتاب الله تعالى لقد نسينا أنفسنا ونسينا ربنا وتجرنا بالمعاصي على الله وبارزناه تعالى بالذنوب أيها الإخوة في الله إن أي إنسان مهما بلغ إيمانه وتدينه مهما بلغ إيمانه وتدينه واستقامته لا يستغني عن التوبة إلى الله تعالى وكل إنسان منا يراجع نفسه وينظر في حاله مع ربه وسيجد كم هو مقصر سيجد كم هو مقصر وسيجد نفسه ونفسه مضطرا للتوبة من تقصير أو تفريط أو عصيان والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كل ابن آدم خطى كل ابن آدم خطى وخير الخطائين التوابون والله تعالى قبل ذلك قد قال وتوبوا وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إن هذه الذنوب إن هذه الذنوب والمعاصي أيها الإخوة تعلو على القلب حتى تغطيه فيصبح لا يرى من الحق شيئا فيظلم القلب ثم يظلم الوجه قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقى قلبه، وإن زاد يعني في الذنب زيد فيها حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم، إخواني في الله إذا علمنا ساعة رحمة الله. إذا علمت أخي المسلم سعة رحمة الله وعظم فرحه فرحه بتوبة عباده ثم علمت أخي في الله ضعفك ودلك وحاجتك لربك مع عظم عصيانك إذا علمت ذلك فعلم رحمك الله أن الله تعالى طلب من المؤمنين أن يتوبوا توبة نصوحا أن يتوب توبة نصوحا خالصة صادقة جازمة توبة تمحو ما قبلها من الذنوب وتكف المسلم عن الذنب في المستقبل والتوبة النصوح مع أشر الإخوة هي التي يندم معها العبد على التقصير ويشعر أن حياته بدأت تتغير. بدأ يتغير سلوكه وأخلاقه وأفكاره يشعر التائب أنه ولد من جديد أنه عبد آخر غير الذي كان قبل المعصية فتشرق حياته وينير وجهه بطاعة الله والعودة إليه واعلم المسلم أن التوبة لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا توفرت فيها شروط وهذه الشروط هي أولا الإخلاص لله تعالى من ترك ذنبا من ترك ذمبا مخلصا لله تعالى خائفا من عقاب الله عز وجل راجيا في رحمة الله تعالى هذه هي التوبة الصالحة أما من ترك الذنب خوفا من رؤية الناس أو خوفاً من الفضيحة أو خوفاً من تعير الناس له أو عجزاً عن الوصول للذنب بعض الناس لا يستطيع أن يصل إلى بعض الذنوب فيظن أن هذه توبة من ترك الذنب حرصاً على السمعة الطيبة من ترك الذنب حرصاً على السمعة الطيبة أو من جعل التوبة سبيلاً للحصول على المنصب أو من جعل التوبة للموافقة على الزواج كل ذلك أيها الإخوة لا يقبله الله تعالى من أراد أن تقبل توبته فليتجه بها إلى الله يتوب لأن الله تعالى أمره بالتوبة يتوب خوفا من عقاب الله ورغبة في ثواب الله وحبا لله ولذلك قال العلماء فمن ندم على شرب الخمر مثلا لما فيه من الصرع وخفة العقل وكثرة النزاع والإخلال بالعرض والمال لم يكن تائبا شرعيا ذكره ابن حجر وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأعرابي ناسير فقال هذا الأعرابي أتوب إلى الله عز وجل ولا أتوب إلى محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد فلا بد أيها الإخوة في التوبة حتى يتقبلها الله أن تكون خالصة لوجه الله تعالى ولذلك قال تعالى وتوبوا إلى الله ثانيا الإقلاع عن الذنب والإقلاع عن الذنب معاشر الإخوة هو حقيقة التوبة وهو شرطها الأساسي لا يكفي أخي المسلم أن تفكر في التوبة لا يكفي أن تفكر في التوبة وأن تمني نفسك بها يجب على المسلم أن يتوب ومن, تاب ومن أحب التوبة وفكر فيها وهو مقيم على عصيانه وذنبه إن ذلك لا ينفعه كثير منا إذا سمع موعظة أو سمع خطيب جمعة أو سمع أو سمع رجلا يتكلم عن الجنة أو النار أو الموت تفاعل قلبه وعزم على التوبة وربما بكى خوفا من سوء الخاتمة لكن ذلك لن يكون نافع إذا لم يترك الواحد منا ذنبه. ويتجه, ويتجه إلى ربه بطاعته أيها الإخوة إن ترك الذنب يجب على الفور متى ما علمت أخي حرمة ما تمارسه وأنه يغضب الله تعالى فيجب عليك ترك الذنب فورا ولا مجال للتفكير في ذلك من شروط التوبة ثالثا الندم على ما مضى من التفريط في حق الله تعالى أن تندم عبد الله على ذنوبك الماضية وأن تتحسر أنك عصيت الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الندم توبة إن الندم علامة قوية تدل على صحة ما في القلب من التوجه إلى الله وتدل على سلامة التوبة من التوجه إلى غير الله إن التائب وهو يتوب إلى الله يتذكر كم فرط في حق الله وكما أسرف على نفسه ويتذكر عفو الله عنه وإمهاله له فيندم ويتحسر على تفويت الخير عن نفسه ويشكر الله على أن خلصه من ذلك الذنب وإن العبد متى ما صار يتفاخر بذنبه ويتذكره بفخر ويقول إني كنت أفعل كذا وكذا من الذنوب إن دال إن ذلك دليل على فساد التوبة وبطلانها ومن شروط التوبة أيها الأخوة رابعا العزم على عدم العودة إلى المعصية التي تاب منها والمعنى أن يعاهد هذا التائب ربه ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى. اعزم أخي المسلم على ألا تعود إلى الذنب بعد تركه وكثير من الناس يتوب إلى الله ثم يعود ثم يعود إلى المعصية ثم يتوب ثم يرجع إلى المعصية مرة أخرى مما يجعله يترك التوبة بعد حين واعلم عبد الله عند توبتك أنك لا بد أن تعزم على هجران الذنوب والمعاصي فإن غلبتك نفسك واستحوذ عليك الشيطان فعانده بالتوبة عاند الشيطان بتكرار التوبة وكلما سول لك بالمعصية فاعصه أنت بالتوبة إلى الله تعالى هذا هو طريق الجنة لمن أراده ترك العصيان والتوجه إلى الرحمن ومن شروط التوبة خامسا التوبة قبل ساعة الموت كثير من الناس يقول دعوني أتمتع بحياتي وشبابي ويظل في غيه وظلاله حتى إذا شعر بدنو أجله واقتربت ساعة موته قال لقد تبت وعدت وندمت والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني ما لم تات ساعة وفاته رواه أحمد وغيره إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قرب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما وليس تتسوَبَة للذين يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ومن شروط التوبة أيها الإخوة أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم وأخيرا أيها الأخوة إذا كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد فيجب رد هذه الحقوق إلى أهلها فمن أخذ حقا أو سرق مالا أو اختلسه أو ظلم أحدا بد من رد كل ذلك لأهله حتى يقبل الله التوبة لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها أيها الإخوة في الله هذه شروط متى ما توفرت في توبة تائب تقبلها الله بإذن الله تعالى وينبغي أن نعلم ننبغي ينبغي أن نعلم أيها الأخوة أننا لا بد أن نكرر التوبة فإن التوبة وهي الوظيفة التي ينبغي أن تلازمنا في حياتنا كلها ينبغي أن نتوب دائما إلى الله تعالى وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من غفر الله له ذنبه يقول عباد الله توبوا إلى الله فوالله إني لا توب إليه في اليوم مئة مرة إذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فما أحرانا أن نعاود التوبة خاصة وأننا نرتكب الذنوب دون أن نعلم كثير منا بل ربما كلنا يرتكب ذنوبا دون أن يعلمها ولذلك قاء كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأستغفرك لما لا أعلم أيها الإخوة في الله أفلا يستحق الله تعالى المتفضل المنعم الرحيم التواب الذي يمهلنا من كثرة معاصينا أفلا يستحق أن نعود إليه وأن نرفع أيدينا إليه وأن نتذلل بين يديه وأن نعلن العودة إليه وأن نتوب إليه من كل ذنب وعصيان أيها الإخوة لله لو كان للذنوب روايه، لما جلس أحد بجانب أحد ولو كانت الذنوب ظاهرة لهرب الناس من بعضهم فإذا بلغ الذنوبنا هذا المبلغ فلماذا لا نعود إلى الله تعالى لماذا لماذا نظل في غينا ولهونا لماذا نظل في غينا ولهونا اخى المسلم هل تظن أنك ستعيش حتى تعمر طويلا هل تظن أنك ستعيش حتى يظهر الشيب على راسك لا والله لا يعلم ساعة الموت إلا الله تعالى كم من انسان أدخل نفسا ولم يخرج. وكم من إنسان دخل بيته ولم يخرج إلا على فراش الموت؟ كم إنسان دخل ولم يخرج؟ واخر خرج ولم يدخل؟ وهكذا معاشر الأخوة لله. يأتي الموت على غفلة لا ينتظر صغيرا ولا كبيرا. متى ما أمر الله تعالى ملك الموت باخذ عبد باخذ روح فلان. أخذها دون تردد أو إمهال لا تظن أن الموت سيأتيك ويستاذن عليك ويقول لك يا عبد الله تب فإني قادم إليك كلا والله وإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة فلنكن مستعدين للموت بالتوبة إلى الله تعالى والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا تموتوا معاشر المسلمين إلا وأنتم على طاعة الله تعالى إلا وأنتم ترجون الله عز وجل وتخافون من ذنوبكم ومعاصيكم أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم سائر الذنوب والعصيان اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلدنا هذا من مطمئنا واسائر بلاد المسلمين اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم ولي على المسلمين خيارهم وكفهم شر شرارهم ولا تآخذنا اللهم بما فعل السفهاء منا لا تآخذنا اللهم إن نسينا أو أخطانا لا تآخذنا اللهم بذنوبنا ومعاصينا عاملنا اللهم بما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم نحن عبادك الفقراء إليك نحن عبادك المحتاجون إليك وأنت ربنا الغني القوي أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا واصمنا فيما بقي من أعمالنا اللهم كن مع إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم كن مع المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم على اليهود الظالمين اللهم من أرادنا واراد الإسلام والمسلمين بسوء، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم كن مع إخواننا المسلمين في العراق، وكن معهم في الشنشان وكن معهم في كل مكان يستضعفون به يا رب العالمين. اللهم فك أسر الماسورين. اللهم فك أسر الماسورين من المسلمين. اللهم فك أسر الماسورين من المسلمين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من سواك في الحشى من نطفة سواني ياك أدعو وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة فواز للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية جدة هاتف الجوال صفر تليفاكس 026270915 واحد خمسة. صندوق بريد 22585 خمسة الرمز البريدي 2 واحد 4 6 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشكو يلوذ بباطن الكتمان من لي سواك إذا تجاوزت الخطى من لي إلهي من لعبد جاني ما قرى العبد الدليل بذنبه يشكو يلوذ بباطن الكتمان يشكو يلوذ بباطن الكتمان إياك أدعو من سواك يراني من في الحشى من نطفة سواني إياك أدعو يا إلهي هزني ملكوت عزك رهبة فكفاني إياك أدعو من سواك يراني من في الحشاء من نطفة سواني إياك أدعو يا إلهي هزني ملكوت عزك رهبة فكفاني ملكوت عزك رهبة فكفاني هذه ذنوبي أرقتني أتعباد هدت وأودت بالفاد الجاني من لي سواك ومن سيقبل توبتي من سوف يزرع بالرضى جناتي هذه ذنوبي أرقتني أتعبات هدت وأودت بالفؤاد الجاني ملي سواك من سيقبل توبتي ابجل اللهم يا ترى ينعاني ابدل اللهم يا ترى ينعاني ايا كدع قد سكبت مدامعي وسواد ذاك الليل قد غطاني يرخي الظلام سدوله ومحاجريه أرخى الدموعاً أرقت أجفاني إياك أدعو قد سكبت مدامعي مدامعي وسواد ذاك الليل قد غطاني يرخي الظلام سدوله ومحاجريه أرخى الدموعاً أرقت أجفاني يبكي ويرجف كل قلبي خاشعا متذللا للواحد الدياني إياك أدعو من سواك إلهنا من مالك الدنيا بلحظ زماني أبكي ويرجف كل قلبي خاشعا متذللا للواحد الدياني إياك أدعو من سواك إلى هنا من مالك الدنيا بلحظ زماني يا قدو قد سكبت دموعي مدامعي وسواد ذاك الليل قد غطاني يرخي الظلام سدوله ومحاجري محاجري ارخى الدمن عن ارقت أشفاني يرخي الظلام سدوله ومحاجري أرخى الدمع أرقت أجفاني يرخي الظلام سدوله ومحاجري أرخى الدمع أرقت أجفاني يرخي الظلام سدوله ومحاجري